119. أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع 111. تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم 113. يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهيل ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون وقالوا ا اذا ضللنا في الارض انا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قُلْ قل يتوفاكم ملك الموت الذي بِكُمْ بكم ثم إلى رَبِّكُمْ ربكم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 ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لاملا جهنم من الجنة والناس اجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم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 ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مريه من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا